الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا